قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من وبأيدينا فتربصوا إننا معكم متربصون